عديت و انا مروح شميت Одرك في الثنية مفوع حزان ضالكم عديت و انا مروح شميت επιترك ف الثنية مفوع يخيش غنجفشنينتكم ولا الوردة على ر hurtingكم يخيشعردك في ج dich ولا الوردة على ر hurtingكم جيت نروح. نتمشى جيت وما حبيت نروح عديت اللي الى نتمشى جيت وما حبيت نروح ولا ما نروح وانا مروق وداري وعدي وانا مروق شميت عادري في الدنيا بفلو شميت عادري في الدنيا بفلو Well, وندي على حلة الشباك ليك الوندي على حلة الشباك ليك الوندي سلامينك في الورد ما تتلوح وانا مراد حتى انت عندكم عديت وانا مروح شميت عدرك في الثنية مفوح ياخي شهرتك في جنيلتكم ولا الوردة على ريحتكم ياخي شهرتك في جنيلتكم ولا الوردة على ريحتكم عديت الليلة لتنبشى بجيتو محبتي مروح عديت الليلة لتنبشى مش و من امبارح نروح وانا ما وانا ما نروح وانا ما نروح ذكرى ايوب ذكرى هشام الخليلي فتحي زحله بس كمال بنراجع من الاحسن الكريمه